بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح مختصر وقير في الفقه الحنبلي نبدأ بإذن الله تعالى في الأعذار فصل عن الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجمعة يقول ويعذر بطرك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه إلى آخر ما ذكر من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة فيقول ويعذروا بطرك جمعة وجماعة يعني يعذر بترك مش مثلا عدم الصلاة تسقط عنه الصلاة لا يعذروا بطرك جمعة يعني الحضور إلى الجمعة وإلى الجماعة أو الشخص أو العذر ذكره من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة المريض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرضى المرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالنس وكذا الخائف حدوث المرض أو تطور المرض عليه وذا يعرف بإخبار الطبيب الثقة لكن إذا كان المريض مثلا مرضه هو في المسجد أو كان له مكان في المسجد ومرضه أو خاف من حدوث المرضه بالمسجد فهذا ليس له عصر هذا تلزمه الجمعة والجماعة لعدم المشقة بنتكلم على عن هو يصلي ولكن المشقة في ذهابه للجمعة أو الجماعة فلو كان بالمسجد فلا يعتبر المرض أو خوف حدوث المرض أو تطور المرض عذرا للتخلف عن الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد رجلين يجلسان في مؤخرة المسجد ولم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إلي بهما ألاستما مسلمين قال بلا يا رسول الله قال أما منعكم أن تصليا معنا قال صلينا في رحالنا قال إذا جاء حدكم المسجد وقد صلى في رحله فليصلي مع الجماعة كله نافلة يبقى لا يعذر الموجود في المسجد من الصلاة في الجماعي إذا كان المريض أو الخائف من حدوث مرض موجود في المسجد يصلي بحاله يصلي مع الجماعة ويحضر, ويحضر الجمعة لكن لهو في بيته يخشى من الذهاب فهذا له عذر المريض له عذر في ترك الجمعة والجماعة كل النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعة على أربع وعد منهم المريض لا جمعة أربعة وقال منهم المريض يعني لا جمعة واجبة لكن لو ذهب يستحب قال ومدافع أحد الأخبثين اللي هو البول والغاق ومن بحضرة طعام محتاج إليه لأن ال ال ال ال الاحتياج إلى الطعام يمنعه من إكمال الصلاة والخشوع فيها وهذه المسألة مدافعة الأخبثين و الطعام تكلمنا عنها فيما سبق وخائف من ضياع ماله او فواته يعني فوات ماله مثلا عنده دابة تشرط او عبد يأبق او شخص له عنده وديع يسافر ونحن ذلك كل هذا يعني فيه اما ضياع او فوات المال يقول ابن عقيل يعني ان خوف فوات المال عذر في ترك الجمعة، لكن بشرط أنه لا يتعمد إيه سببه، بل يحصل اتفاقا لا يتعمد أن هو أن ت هو يتعمد هذا العذر، مثلا شخص عنده حانوت أو محل. فيه بضاعة فيفتح قبل الصلاة فيقول انا اخاف من ضياع المال او فوات المال بذهاب الى المسجد وترك هذا المكان نقول له لا يعني انت كده يعني الان كأنك تتعمت لكن لو حدث اتفاق انه يعني يعمل في هذا الوقت وحصل هذا اتفاق انه يجد مثلا لا يستطيع انه يغلق هذا المكان أو لم يجد من يقف مكانه فيعني يعني طبعا الأول أنه أن هو يذهب ويغلق المكان لأن من ترك ثلاث جمع أكيد يعني كذا من ترك ثلاث جمع من غير عذر ختم على قلبي بخاتم منافق لا يمحى ولا يبدل فالإنسان لا تتهاوى يعني الناس يعني الفقهاء دائما يذكرون هذه الأمثلة يعني لبين تيسير الشرائع ولكن لا تأخذ ذريعة لترك الجمعة والجماعات إلا إذا كان هناك فعلا ضرر حقيقي يحدث على الإنسان أو ضرر فيه يعني خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه يعني خائف من أن يحدث ضرر في ماله مثلا ماله عنده خبز مثلا يحترق أو مثلا ينضج طعاما فيخشى تلفه أو مثلا عنده زرع يخاف من يطلق الماء على زرعه مثلا إذا كان غائبا أو مثلا كان استؤجر لحفظ مال يخاف مثلا سرقة هذا المال إن ذهب للصلاة أو الجمعة والجماعة هذا إن حدث اتفاقا وكان العثر يحتاج إلى هذا العمل فهذا يكون عثر لترك للذهاب إلى الجمعة والجماعة يقول او موت قريبه يعني خائف من موت قريبه في غيبتي عنه او صديقه او مملوكه او شيخه او من كان يمرضه هو يمرضه يعني في اثر مصحى الشيخ الالباني هو عمد في هذا الكلام ان ابن عمر دعيا الى دعيا يوم الجمعة وكان يتجهز وفي بعض الرود كان يتجمر يعني يتطيب للجمعة دعية وبعض الرود الصص صريخة إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نو菲尔 وهو يموت فأتاه وترك الجمعة جاء ذهب يمرضه أو يسأل عنه وترك صلاة الجمعة لي لأنه يشق عليه فراخه فيتشوش فشوعه أو ممكن كل المريض يأنس به جتأنس المريض في هذا الوقت العصيب يعني له فائدة قد يكون هو الذي يمرض هذا المريض ولا يوجد من يمرضه غيره فيكون في ذهابه مثلا تلف لهذا المريض طيب ويقول في ذلك الطبيب النفس سلم جمع بين الصلاة من غير خوف من غير سفر ولا مطر أراد أن لا يحرج أمته أو على نفسه من ضرر يعني خائف خائف على نفسه من ضرر زي مثلا في سيل أو أسد ونحن ذلك يخاف إن هو يؤذيه في نفسه فيجهز عذر لترك الجماعة أو يخاف من عدو مثلا يتربص به خارج البيت ويعلم من حال أنه يقتله مثلا فهذا عذر لعدم الخروج لكن الإنسان إن, ان كان عذرا له من عدم الخروج للصلاة فهو بالأولى عذرا له لعدم الخروج من البيت مطلقا لكن لا يكون يخرج من البيت لقضاء بعض الحاجات والصلاة لا يخرج إليها أو سلطان يعني خائف من سلطان أنه يأخذه ثلما أو ملازمة غريم ولا شيء معه يعني إن هو خائف من أن شخص له عنده دين فإن رآه يلزمه لا يفارقه وهذا الشخص القائف لا شيء معه يدفع به هذا الغريم يعني يدفع له الدين لانه لو زمه أو أخذه إلى القاضي فحبس إج حبس المعصر ثل لأن الله سجل يقول وإن كان ذو عصرة فنظرة إلى ميسر ممكن يكون أيضا هناك دين مؤجل فيخاف أن يطالبه بهذا الدين المؤجل قبل أجله لكن لو كان الدين حالي وهو يقدر على الوفاء مطل الغني ظلم يحل به عرضه وعقوبته في هذه الحالة هذا ليس عذرا للتخلف عن الجماعة بل هو ليس معذورا وآثم بإيه بعدم الوفاء بالحق الذي حل ويملك سداده قال أو من فوات رفقته يعني يخاف بحضور الجمعة او الجماعة فوات الرفقة بشرط ان يكون في سفر المباح فطبعا في السفر الرفقة وتقال الرفقة يعني بضم الرأوة بكسرها يعني هم الذين يرافقونه في السفر فطبعا فوات الرفقة قد يحدث ضرر له بفواتها خاصة إذا كان السفر يعني كسفر الماضي سفر في الصحراء ونحو ذلك يجرى علماء يذكرون ذلك أن فوت الرفقه يكون يعني فوته فيه ضرر عليه فيخاف الضرر على نفسه من فوت الرفقه فهذا يكون عذرا له بأن لا يخالفهم ويصلي يذهب إلى الجمعة أو الجمعة لكن الصلاة لا تسقط عنهم ولا عنهم لكن إذا كان ليس هناك ضرر من فوات الرفقة لكن الأنس بهم فقط وكان الطريق آمن ونحو ذلك كما في الأسفار الحالية فهذا ليس عذرا لترك الجمعة والجماعات ولكن احنا في أيضا مسألة مهمة إن أصلا لابد أن ننتبه إن المسافر الصفر ليس عذرا لترك الجماعة هو عذر ترك الجمعة لكن الجماعة واجب على المسافر يصلي في جماعة طيب. أو غالبة نعاس يعني يخشى بانتظار الـ الـ يعني الإنسان طرأ عليه نعاس وخشية إن انتظر الإمام أو الجماعة أن يغلبه النوم يجد تفوته الصلاة في الوقت يبقى في هذه الحالة يعظر بترك الذهاب إلى الجماعة ولكن الصبر والتجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل لأن فيه نيل فضيلة الجماعة لكن إذا كان هذا التصبر والتجلد يؤدي إلى ذهاب الخشوع المطلوب في الصلاة يبقى في هذه الحالة هذا عذر الله يذكره الفقهاء عذر الله لأن يصلي ولا ينتظر الجمعة ولا ينتظر الجماعة طيب أو أذى بمطر أو وحل يعني كان يخاف أن يحصل له بحضور الجمعة والجماعة أذا بمطر أو وحل ومثلهما الثلج والجليد يقول وبريح باردة شديدة طبعا يعني لا يشترط ان تكون الريح شديدة يعني ريح باردة في ليلة مظلمة هذه اعظار للتخلف عن الجمعة والجميع لما روية في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لمؤذن في يوم المطير وبعض الروايات كما عند مسلم في يوم جمعة إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة بل قل صلوا في بيوتكم قال فكان الناس استنكروا ذلك فرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب بعد ذلك قال باب صلاة أهل الأعثار الأعثار جمعوا اللي هم المريض المسافر الخائف ونحو ذلك بدأ بصلاة المريض كيف يصلي المريض قال يصلي المريض قائما ولو مستندا يقول أول ما يبدأ المريض إن هو القادر على القيام يصلي الفريض قائما ده بالإجمع إذا كان قادرا على القيام يصلي الفريض قائما حتى ولو كان يمكنه القيام مستاندا يعني استناد إلى جدار إلى سارية ونحو ذلك لأن هذا الاستناد يزيل عنه مشقة القيام إن كان هناك حاجة لمرض ونحو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ عمودا في مصالحه يعتمد عليه لكن في الفقهاء يذكرون قيدا هاما اذا كان الاستناد هذا الاستناد بحيث لو ازيل المستند عليه بجفاد الحالة يقع يبقى هنا هو بمنزلة غير القائم انا متكئ على شيء واتكائي شديد عليه هو ليس يعني انا عايز اكون متكئ عليه هو يزيل عن مشقة القيام لكن لو ازيل انا لا اقع لكن لو ازيل فحصل الوقوع اجهد الحالة هو ليس بقائمة اخذلك طيب يبقى يصلي المريض قائما ولو مستندا اذا كان المريض القادر على القيام لابد في الفريض من ان يصلي قائما وهذا بالاجمع اعترام انه قادر ولو كان يمكنه القيام مستندا بشرط إن, هو إيه؟ إن, ان هذا المستند عليه اذا ازيل لا يقع طيب فان لم يستطع يعني عجز عن القيام بهذه الهائية لا مستندا ولا غير مستند او ممكن يتضرر بالقيام او يزيد مرضه او يتأخر برؤه او ان القيام يوهنه هي الجديدة كل حالات انا اتذكر الشيخ العثيمين رحمه الله كان بيقول يعني ايه يعني نضع هذا الامر إن يقول ان مثلا شخص يقف خلف الامام متى يجوز له ان يجلس خلف الامام قال ان شق عليه القيام حتى تمنى ان يركع الامام ينتمن القراءة ويركع قال إن وصل أنه يتمنى أن يركع, يركع الإمام هذا وصل للمحارة العذرة جزء له أن يجلس يجأ إن لم يستطع المريض أنه يصلي قائماً لأي عذرة من الأفضار التي ذكرناها فقاعداً يعني يصلي هو إيه؟ وهو قاعد طيب فإن لم يستطيع فعلى جنبه يعني عجز عن القعود أو شق عليه أن يصلي قاعداً يجأ يصلي على جنبه نبص صلّى في حديث عمر بن حسين قال صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب والأيمن أفضل يعني يصلي على الجنب الأيمن أفضل من الجنب الأيسر ولكن هذا ليس واجب إن كان يشق عليه التحول فيصلي على الجانب الأيسر لكن يصلي على الجانب الأيمن مضجع على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة طيب إذا في فإذا كده نذكرها إذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه يجي يتعين عليه أن يصلي على ظهره لو صلى على ظهره يبقى رجله إلى القبلة بحيث أنه لو وقف يجي كده متجه إلى القبلة طيب لو يستطيع أن يصلي على جنبه الأيسر أفضل ولا على ظهره لا على جنبه الأيسر أفضل من إسلقاء على ظهره إن كان قادرا مخدرك طيب لو كان قادرا على جنبه وصلى على ظهره يجي هنا المذهب على أن الصلاة مكره ولكن لا تبطل طيب في هذه الحالة يومئ لما يصلي على جنبه يومئ بركوع وسجود هو عاجز عن الركوع والسجود لأنه يصلي على جنب فيومئ برأسه إلى جهة صدره نفس السلام يقول وإذا أمرتكم بأمر فأتم منه ما استطعتم ولكن يجعل ويجعله أخفض يعني يجعل السجود يعود على يجعل السجود أخفض من الركوع يجعل إيماء بالسجود أخفض جهة الصدر أكثر من الإيماء بالركوع حتى يحصل الفرق بين الإيماء أين وده أفضل لي حتى لا يسهم فإن عجز عن الإيماء أومأ بطرفه يعني بعينه واستحضر الفعل بقلبه يعني عندما يومئ بالسجود يستحضر أنه يسجد وكذا القول يعني يستحضر بقلبه القول عند إيمائه له يعني طبعا كيف عجز عن القول إن عجز عنه لسان لسانه مثلا أسير قائف أن يعلم بصلاته مثلا شخص أسلم حديثا ويخاف أن يعلم بصلاته فيحجز عن القول باللسان فهنا هنا يبقى يجزئه لهذا العذر أن يصلي بقلبه ودي مسألة شديدة لأن لابد من الكلام والأقل الكلام إن هو لابد أن يحرك لسانه بالحروف لكن موضوع أنه يسمع نفسه هذه ليس عليها دليل لكنه أقل شيء أنه لابد من تحريك اللسان لابد من الكلام تحريك اللسان فهذه لا تسقط لكن لو عجز بلسانه وجد ان هذه التمتمة البسيطة او مثلا انه يحذك اللسان بالحروف فيها المذهب على انه اذا كان هذا يعجز عنه يبقى ايه كانه يذكر ويتكلم بقلبه قال ولا تسقط ما دام عقله ثابتا يبقى الصلاة عن المريض لا تسقط ما دام ان عقله يعي. ليه لأنه يستطيع أن ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه لا تسقط عنه طالما أنه هو عقله حاضر لا يسقط عنه الصلاة أبدا قال وتصح المكتوبة على الراحلة لمرض وعجز عن ركوب وخوف انقطاع ونحوه وتصح المكتوبة على الراحلة سواء كانت الراحلة سائرة او واقفة لمرض وعجز عن ركوب يعني اذا نزل اذا نزل عنها لاستطيع ان يركب مرة اخرى وخوف انقطاع يعني انقطاعا رفقا بنزوله ونحم ذلك مثلا إيه مثل ذلك ايه كمن خاف على نفسه نزوله من عدو ونحو زي سيل أو مثلا ايه اسد نحو ذلك ولكن عليه الاستقبال وأداء كل ما يق وأداء كل ما يقدر عليه لأن الميسور لا يسقط بالمعصور إذا هو لم ينزل على الأرض وصل على الراحلة في المكتوبة لعذر فالمسور لا يسقط بالمعصور أستاذنا توجه ويقف يقف يقف ويتوجه تسير جهة القبلة يصلي عليها يسير جهة القبلة تمام كده طيب لا, لا هي, هي تسير في عد Clone جهة القبلة يقف ويصلي عليها في جهة القبلة ثم بعد ذلك لأنه يستطيع أن يتجد القبل أما في النافلة فيجوز أن يبدأ بتكبيرة الإحرام متجارة لنحاية القبلة ثم بعد ذلك يتوجه بها حيث ما يتوجهت لأنه فيه تخفيف في صلاة النافلة عن الفريض طيب بدأ بعد ذلك في الكلام على صلاة المسافر قال ويسن لمسافر قصر رباعية إنه سفرا مباحا لمحل معين يبقى يسن للمسافر إنه يقصر الرباعية يصليها ركعتين الفجر المغربة فهمش قصر إنه سفرا مباحا طبعا بالأول الواجب يعني سفر للحج أو الجهاد يقصر سفر لقضاء الدين السفر واجب طيب يدخل فيه المسنون إذا سفر للصلاة الرحم ويدخل فيه السفر المباح مثلا لطلب الرزق أو للتجارة لكن السفر المحرم والسفر المكروه فلا قصر فيه مليه لأن الرخص لا تناط بالمعاصي اذا يسن لمسافر قصر رباعية يعني ركعتين ان نوى سفرا مباحا لمحل معين جلابد ان تكون له في المذهب وجهته لمكان معين لكن لو هو هائم ده هذا السفر ليس فيه قصر ليه لان لابد ان يكون السفر المبيح للقصر صفر منقطع يعني له وقت وينتهي له محل معين ينتهي, ينتهي عنده لكن الهائم مسافر دائما يبلغ ستة عشر فرسخا يعني صفر في الذهاب إليه إلى المحل المعين المسافة دي مسافة اللي يقطعها في هذا الصفر ستة عشرة فرسخا تقريبا سواء في البر أو في البحر تقديرهم بالأيام وهو يومان طبعا اليومان دايما كده التقدير في المذهب وفي غيره اليومان يكون معتدلا طولا وقصرا في زمن معتدل لا حار ولا بارد ولا يرجع في أثناء في أثناء السير هذين اليومين يجي أبله كان سافروا في الذهاب مش في الذهاب في الذهاب فقط ستة عشر فرسخا لهما يومان بسير الأثقال ودبي بالأقدام طبعا يكون الإبل محملة. ونحو ذلك مع المعتاد في اليومين من النزول والاستراحة ونحو ذلك ودول حوالي أربعة برد يعني تقدر بحوالي في المذهب حوالي يعني بضع وثمانين كيلومترا والمشهور أنها ثمانين كيلو هذا المذهب وهذا مذهب له وجه واعتباره ولكن الراجح أن مطلق السفر تقصر فيه الصلاة بدون تحديد لمسافه معينه لان الامر جاء في القران مطلقا وفي السنه جاء مطلقا النبي كان يقصر ويرى زعف المدينة ونحو ذلك وخذ ذلك فالاولى عدم تحديده بايه بمسافه معينه قال فيقصر إذا فارق بيوت قريته العامره ده اذا كان ساكن للقرى يبقى متى يقصر إذا فارق بيوت قريته العامرة يجي كده شرع في السفر ودائما تجد بين القرى والقرى دائما في مسافة ليس فيها بيوت عامرة طبعا ولا عبره بالبيوت تكون في هذه المسافه المكان ولا يقصر مستوطن بمحل إلا إذا فارق هذا المحل طيب ده بخلاف الصيام له أن يفطر قبل أن يشرع في أن يشرع في السفر. حديث أنس. طيب. وإذا أقام ببلد لحاجة لا يدري متى تنقضي قصره ما لم ينوي الإقامة فوق أربعة أيام. إذا أقام ببلد لحاجة ولكن هنا بلنية الإقامة. يعني جلس فيها فترة ولكنه في شيء يريد أن ينجزه لا يدري متى ينقضي هذا الأمر حتى ولو كان فوق أربعة أيام في هذه الحالة طالما أنه لم ينوي إقامة يقصر لزي بن عمر لما أقام بأذريبيجان ستة أشهر يقصر الصلاة كان يريد أن يفتح هذه البلد فكان هناك ثلج يحول بين وبين الدخول يقول غدا يذوب غدا يذوب غدا يذوب فظل ستة أشهر أقصر الإيه الصلاة فهذا لم ينوي إقامة قال ابن المنذر أجمع أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة فقال قصر ما لم ينوي الإقامة فوق أربعة أيام تمام كده ده المذهب والراجح عدم التحديد فالناس على ثلاثة أحوال إما مقيم مستوطن أو مسافر فترة وجيزة ويعود وهناك من نوى الإقامة فوق أربعة أيام ترجح شقر عثامين وقبله ابن تيمية وابن القيم أن هذا المتردد دايما تجد يعني مثلا العبد متردد بين أن يكون إنسان وبين أن يكون بهيمة لأنه يبع ويشترى وليس فيه هدية في قتل فيه قيمته طيب بما يلحق بعض العلماء الحقوب بهذا وبهذا فهذا اسمه إيه قياس الشبه يلحق الشيء المتردد بين أصلين بأقرب له شبه ف. هذه المنزل الوسط اللي هو نوى اقامة ولكنه لم يستوطن يعني اقامة لمصلحة معينة ولكنها تستغرق فوق اربعة ايام مثلا كالمذهب ماذا يفعل هنا بعض الرعمال الحقوق بالمستوطن المقيم والبعض الاخر يلحقه بالمسافر الذي لم ينوي اقامة والاقرب انه طالما انه يجلس لعله يجي هذا ليس بمستوطن ويلحق بالإيه المسافر فيقصر ولو أقام فوق أربعة أيام ما لم ينوي الاستيطان بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة شوف جلس يعني حوالي تسعة عشر يوما وفي الحج أيضا الحج كان يقصر الصلاة في كل هذه الفتره مع أن الحج فوق أربعة إيه أيام لكن يقول أنه لم ينوي الإقامة خدلك لو نوى الإقامة لو نوى الإقامة معناها أن هذا وطنه لا يغادره إلى مكان آخر دائما الإنسان كن في الدنيا كأنك غريب أو عبر سبيل. عبر السبيل المسافر وقت معين هو, هو مسافر ده اللي هو الحالة المتفق على أنه يقصر فيها لكن الغريب الذي يجلس في مكان ليس بوطنه فكلا له القصر وهذه لفتة مهمة يبقى فيه كن في الدنيا كأنك غريب أو عبر سبيل لك وطن تحن إليه هو الجنة يبقى الغريب والعابر السبيل الغريب الذي يجلس في مكان وإحنا كده كأنه نوى الإقامة في هذا المكان ولكنه ينتظر أن يعود إلى وطنه الأصلي يبقى يجلس فيه لعلة وهي أن له لا زال يعني عمره لم ينتهي كلاهما ملحق بالآخر يبقى الإنسان لو نوى الاقامة ولكنه متردد نوى الاقامة ولكنه يجلس لعلة فهذا يلحق بالمسافر يعني ايه نوى الإقامة؟ يعني لا يعود الى وطنه اصبح هذا وطنه فهذا لا يجلس لعله هذا ايه يتم اما ينوى الاقامة فترة معينة ينتهي منها ثم يعود الى بلده فهذا نوى الاقامة لعلة فهذا يلحق بالمسافر وله احكام الإيه المسافر وهذا من تسير الشريعة ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقدما وتأخيرا. يعني المسافر سفر قصر سفر يجوز فيه القصر يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وقت أحد وتمان الظهر والعصر وقتهما واحد والمغرب والعشاء وقتهم واحد. يجمع جمع تقديم في وقت الأولى أو جمع تأخير في وقت الثانية ولا بد أن ينوي طبعا هذا المسافر يجمع تقديما أو تأخيرا بالأرفق حسب الأرفق له سواء كان نازلا أو سائرا وخذلك لا فرق في ذلك في جمع التقديم والتأخير قال وكذا يباح لمريض. وكذا يبحي عن الجمع لمريض يلحق بترك الجمع مشقة طبعا خلي بالك الجمع الجمع بيكون جمع صوري وهذه مسألة هامة انه هو هذا ارفق له يعني المريض او المسافر ينزل في اخر وقت الظهر فيصلي الظهر ثم يصلي العصر في أول وقته يصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته وجمع جمعا صوريا في الحقيقة هو جمع ولكن كل صلاة في وقتها فهذا أول من إخراج الصلاة عن إيه عن وقتها وده الجمع اللي بتجمع المصحاضة ولكن المسافر له أن يجمع جمع تقديم في وقت الاولى او جمع وتأخير في وقت الايه الثانية لكن المريض المستحاضة ونحو ذلك الجمع الاولى لها ان يكون جمعا ايه جمعا صوريا في اخر وقت الاولى واول وقت الايه الثانية يجي المريض لو كان يلحقه بطرك الجمع مشقة يباح له الجمع ليه لأن نمسى سلم جمع من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر أخذ ذلك طب من غير خوف ولا مطر ومن غير خوف ولا سفر كإيه هو العثر المرض ومرضع لمشقة ونحوها يعني يباح الجمع للمرضع ليه في شق ككثرة تطهير النجاسة لكل صلاة إذا ممكن أيضا يبيح ليه والأولى طبعا الجمع الايه الصوري ولمقيم الجمع بين العشاءين خلي بالك ما قالش الظهر والعصر المقيم يجمع بين العشاءين لمطر يبل الثياب ونحوه طيب يجا المقيم لو أن يجمع بين المغرب والعشاء حتى ولو كان يصلي ببيته حتى وإن كان في المسجد وجمع بين المغرب والعشاء لكن إذا لم تنبل ثيابه بالمضي إلى المسجد يعني كان مكانه قريب أو المكان اللي هو فيه مظلل ونحو ذلك يستطيع في مطر ولكن يستطيع أن يذهب إلى المسجد يجا لا يجمع. ليه لان ما عندوش مشقة طيب لو في مشقة بالذهاب الى المسجد وهو مقيم يبقى يجمع بين الايه بين العشاء اين دول فيه المشقة لكن الظهر والعصر دول المغرب والعشاء بالليل في مشقة اما الظهر والعصر بيكون ايه ليس للذهاب في مشقة في اضاءة وان كان هذا الكلام مخدلك قد تكون المشقة واخذلك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجدت والعلة موجودة والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدم نجاج مع ايضا العذر لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة ونحو زي ما يكون هناك ثلج جليد وحل ريح شديدة باردة ونحو ايه ونحو ذلك نكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله الكلام على صلاة الخوف أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم يجزاكم الله خيرا.